فَرَأَمَنْ كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَسْعَلُونَ إِنَّ الْأَبَارَ لَفِي نَعْيٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوُنَّهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَايِبِينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدين